أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ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 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن و إذ أنتم في بطون أمماتكم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 وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادا الأولى وثم دف ما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانواهم أظلم وأطرا والمؤتфикت أهواء فغشها ما غش فبأي آل ربك تتم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 فاسجدوا لله واعبدوا